بوك تو دواتسة شس ستة, وعشرون. ستة وعشرون. في الطبيعة في الطبيعة تباتشش تام فيجو أترى ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج؟ تباتش تام هارو. اترى ذلك الجبل؟ الجبل؟ تباتش تام فيوسكو. اترى تلك القريه؟ أترى تلك القريه؟ تباتش تام راكو. اترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ تي باتشش تام موست أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ تي باتشش تام وزيرا أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ من подобается تايا بتوشك يعجبني ذلك العصفور Юажібуні далік аўспур Мне падабаецца тое дрэва. Тоажібуні тылка шэджэра. Туаджібуні Мне падабаецца гэты камень. Туажібуні хадыхэ сахра. Туаджібуні Мне падабаецца той парк. Юажібуні ذلك المنتزه يعجبني ذلك المنتزه мне подобается той сад то ажибуни تلك الحديقه تعجبني تلك الحديقه мне подобается эта яветка то ажибуни هذه الزهره تعجبني هذه الزهره по-моему это мило انا ارى ان هذا جميلا انا ارى ان мне здается гэта цікавым انا ارى ان هذا ممتعا па-мойму гэта цудоўна انا ارى ان هذا رائعا أنا أرى أن هذا رائعا يها تبرك أنا أرى أن هذا قحا أنا أرى أن هذاقببيحازنجهها ندنن أنا أجد أن هذا مملا أنا أجد أن هذا مملا. فمويمو <تصفيق> هيتا جخليبا أنا أرى أن هذا فضيعا أنا أرى أن هذا فضيعا